قال إنما أُوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه وأشد منه قوته وأكثر جمعا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 عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداريه فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ رِزْقُ قَوْمٍ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيَك ANَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ